no vamos a montar salsa sobre samba y vamos a hacer unos ritmos del sacramentos y aparte pues se llenan los mismos pernos con el ande de los itinerarios الجميع يا اخواني لا تسلموا في نفس الوقت تماما؟ والجميع يستمر في طريقه، والجميع يستمر في طريقه، والجميع يستمر في طريقه، ونساله انتهى اللي... الوقت <متحدث> ومن ضحك المنزل واضح في عبرانيين ثلاثه الرسول مو بسيئة لما نهضبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن في القرآن الفريطسان في قرآن الكثير بعد العبد الجديد يعني رجاء في في العهد في السبيل وعلى الغلور العهد الجديد لكث مهضبح وطبع الهدن العهد بطرور كما تستطق مع كلامه الله بالأبو كما لا يصنع الله بالأبو بس لغاياه خلال الله بالأبو ببوضة رسولة الوامر لا تلسعون مرنظون يحضنون اليسكن من أكل منه يعني اليهود الغاثون يهودا ملهوش اليهود اليهود في الاثريه 19 عشر شيء جدا يعني بالنسبه للموسيقي عموما وبالنسبه لنا احنا صليح اليهود فيتسلح اثريه اليهود على انه يوجد يذبح للرب في وسط ارض له ويقول في رسعية في ذلك اليوم يكون مسبح لرب في نفس أرض نفس للرب عند تسريه فيكون علامه وشهاده لرب الجنوب في ارض مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون زبيحة ما تقبله ويزرون أن في العهد الأدوء ما تنجدون زبيحة بس ولا ولازم سبيحة تقدم في إذا النبي ما كان سؤال أن مرسى المبي هو الشعب وكما تنسى أدري مزلح الجبائك يا ربك الأرض مروح وكما مرسى بقولك الرؤون رجل بقولك أبك للشعب أسلم عن ذلك في المزلح الجبائك ولم في وطبعا لما يكون في مسبح في أرض نصر ومسبح للرب وفي مسبح للرب سيعرفين الرب يعني هي النجابة اللي والمثنور والمعروف ان مصر لم تعرف ذبائح للرب وتعرف الرب لتعبده ويكون عهود للرب في, في أرض نصر في العهد المسيح الآية دي تقول ان في نذب في العهد المطلي ومعروفة للرب المسيسلي عن طريق المذبح تزبحون الجزار وتجدون السفينة وتضعون القمني وهذا دليل على انسداد الإيمان وثيّام في العصر اليهودي. يبقى لنا نصبح في عبر ميونخ موسى يبقى سعيد على وفي ملاك لواحد في ملاك لواحد عشره وخلاصه بيقول أول الناس إلى رجال اسم عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرأ باسم بخيل وتقوم صهيرة عظيمة بين الأمم على رج البدو أن منكم من جسده بكلكم الرب سماجه. يعني ما وما الرب يعني نجد موضبحته مشاهدة ترده عن يد. وفي نسبة خانسة يؤدي إذا ردمت قربانك عن موضبح في نقطة سنة نقطة سر الأسرارسية سر الأسرارسية موجود في الأوليبين الأربعة ومع ذلك مساء في 40 -40. في في الذي هذا السر وهو الذي والرب امر باستمرار هذا إلى الى المدينه حيث ازاي هنضم التوازن في نصف سته وعشرين وسته وثمانيه وعشرين في نصف اربعتاشر في نصف اتنين وعشرين في محمد سته كلام سطور ومحمد ثلاثاشر بندو والنصف مارس هذا عن وقرينه في الاولى عشره من ستاصل الى واحده عشرين في الاولى حداثه ثلاثه عشرين هنشوف الحجات دي كلها وبعدين نزل ايه العناصر الموجوده كلها اول حاجه ان الرب هو الذي ادى الشخصيه هو الذي اخذ حجا وكسر واعطى وقال خذوا كلوا هذا هو الرسل وهو الذي أخذ الكثب بعد العشاء ومذبها من قمر وماء وذاك وأعطى السلاميذ وقال لهم شذوا أسرابه هذا هو ذلك الذي يبدأ عنكم عن كثيرون وأعطى لنصرة الخطايا هذا الصعود لهذه لأن هذا اصنعوه لذكره يعني امر إلاجه بممارسة هذا الشرك فالفروه الصوتيه ذنب من هذا الامر الكلامي هذا اسمعوه نفثه واسمعونا نفث عاد قلبه عادي هذا ذنب هذا كله الحجب وأمر بتستمياره إلى أن يجيء جيته دوما في رسالة الأولى إلى كورنكس يقول في كورنكس الأولى أخباتا فإنكم كلما أكلتم هجا وخذ وسرفتم هجه كأس تخبرون بموت الرب إلى الهجوز تجل كل الأبياء المفروض لكسر الهجو وكسر من المأس إلى الهجوز هذا الأمر أستثه الرب وسلمه للهجوز وجعلهم يسميهون الى إلى ولذلك دوني كرسول في كورينتس الأولى اخبات رب بقول تسلمت من الرب ما سلمتكم عنها فالرب صلنا كلاميزه الأخب عثر فيما قال لهم خذوا, خذوا, خذوا, خذوا, خذوا, خذوا, خذوا, خذوا من السفراء الفاتح هذا الحديث وسلم هذا الأمر أيضا من الامر ان جاء دليل رسوله محمد بن سنان بن فقال لأنني في تسلمت من الرب لو سلمت ايضا فإن يبدو يسوع في الويلة التي في الاسم فيها أخذ خذ المنسكرة تكفتر وقال خذوا كل هذا يدفض المسكور لأبوكم اثناء هذا لذكري فذلك الفأس أيضا بعدما تعطي قائلا هذه الشأس هي العهد الجديد بجنيه اثناء هذا كلما يسعبتم لذكري فإنكم كلما أخيتم هذا الخذ وسعبتم هذه الشأس تخبرون بنايه الرب الى ان يجوء جورج وضع نفس الشخص ونفس السلام اللي احمد في البيت الفلاني وتسلمهم من الرب ولو كان الرب متعاون كبر اشرار السنه يستمر ما كانش سال اصنع هذا من جورج وما كانش سال امي استمر هذا الى ان يجوء فإن هو هذا مجرد يوم يشد بيه بطريقة هم من محداث ما وردت يحمل صغير ورأت كلام تتنينه هذا الصغير اللي عايز يقرأ هذا الكلام امسحه أن يقرأ لحل سبعة من آية سبع وثلاثين إلى آية سبعة وخمسين وعم سبعة وستين أو أربعة يستنن عليهم المول الخبز الحقيقي الذي من السماء خبز الله الناجم من السماء الواجب حياه للعالم انا هو خبز الحياه انا هو الخبز الذي نزل من السماء انا هو خبز الحياه ان اكل احد من هذا الخبز يقوى الى الابد وطبعا مستعير الخبز العادي اللي الواحد يقضي يقوى الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي وفي يوحنا سته آية واحد وخمسون والخذ الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أدبره من قبل حياة العالم وهو لكم كلامي والخذ الذي أعطي هو جسدي الذي أدبره من قبل حياة العالم وبعد ذلك لما اليهود فأصموا بعضهم بعض أنهم وألقوا سأعطين هذا جسد لكن قال له يسوع الحق الحق أقول لكم إني لم تأخذ جسد ابن الإنسان وتسرب دمه ليس لكم حافظ من نأخذ جسدي ويسرب دمه فله حياة أبديل كيف قم مرة ذكب وقم مرة ذكب وقم مرة ذكب ابن الإنسان لأن جسدي معكر الحق ودني أشره الحق معكر ومشي الحرب وقصد يلداني وانتبق نفس الوقت الانه يقول لقصد حقيقي وضم حقيقي من يأكل جسدي ويشرب دنيا وثيئة الامر فيه وخفل حوالد المسيول يحقق الى الهدف وثيئة الامر فيه من يأكل محقوق وما هذا الخبز يحيا الى الابد الى اخر ويحظى من ارقى الاباس الالهي هو تسائل عن هذه المائله والنوم هذا السر ليس خبزا عاديا ليس خبزا عاديا لأن الخبز العادي ليس هو سبب الحياة يقيادي يعبد سيدنا سيدنا في فكلم حياة الأبدان وأيضا ليس خبز عاديا من اجل العقوبات التي نضع لمن يتناول لمن استحقاق لو كنت جعادي للذكرى عايز ايه تحقق المسي تحقق عايز ايه يعني لو كنت عادل ما يقسم من صوائد الوحية بشاعة يحيبين ووحية الى الابد لا يتبطيه وانا اتبطيه كله ولو كنت جعادي ما يقسم من فالعقوبات من المتنوى بدون استخداء كيف ترونك تقول اخباتر بيئي ايه بيئي اذا من اول سبعة اذا من اكل هذا الحذر او شرب تأس الرب بدون استخداء يكون مدرم في جسد الرب والله والحذر عادي وخمر عادي ما معنى يكون مجرم في جسد ربي لهم جسد ولكن يمتحن الإنسان وهكذا يأكل من يكد من إنساء لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب ديني مثل نفسه غير المغني بل جسد ربي حدو هذا فيكم كثيرين ضعفاء ومرضى وكثيرين يركضون لو خبز عادي ما معنى يأخذ ظلون لنفسه لو خبز عادي ما معنى مظلم في جسد الرب وبرد لو خبز عادي ما معنى عباره غيره مميز جسد الرب لو خبز عادي ما معنى ان لو اخذوا الحب العادي بدون استحقاق يصاب بالضعف او المرض او الموت وعطاء ومرض وزأ في الروض يعني وعملوه ما قلت ابدا يقول نقول عليه بكله. نقول ده بكله ونقول غير مميز جسد جب لأمنا لو حكمنا على انتكنا لما حكمنا عليكم ولا هنا إن بولس الرسول كرى لعبارة جسد الرب ودمه ثلاث مرات قالوا بسيح القدر كل هذا هو جسد المشكور عنه وبعد ذلك اللي كل في جسد الرب وأنقلوا بالعليه من جسد الرب إلى جيار العقوبة هذه الحاجة المسلمة من الوضع وليس من قوله والعبارات عبارة المسيحة وليس عقوبات زي ما أتلم في ترونسس الأولى 11 أتلم في ترونسس الأولى عسر من آية 15-21 قال إيه أقول ثمن الحكماء واحكموا أي سنسون عقوب التي مباركها. اليك هي شركه ظن المفوق الحب الذي نشره اليك هي شركه جسد المفوق وبعدين يقول لا تقدرون ان تشربوا كاس الرب وكاس كياتين لا تقدرون ان تشتركوا في موعده الرب وفي موعده كياتين سماها نائبة الهد يعني نذبه ولقض بيقول الحذب الذي نكتره ولكأس الذي نباركه نقالت الذي تكسرونه او الذي تباركه لان ده من عمل الرسل وخلصاته بيقول ان هذا عمل مستمر لأنه المسيح تسلمه للرسل تسلم الغيره تسلمه الغيره تسلمه الغيره غيره تسلمه الغيره إلى أبي ديء حتى أن يجيء الرب عبارة جسد يضم معناها جبيحة وجبيحة معناها هناك مزبح ومزبح يعني فيه خادم للنزل يعني فيه فهناك ذاعون في في الخدمه الدوته للرب والانتباه لا من ذي الى ابوه وذم له مرسله وطبعا لا خمر عادي يقول له مزره السفايز اي خبر عادة تغفر خطايا لا يغفر خطايا الا دم المثير يبقى على كم واسع على كل مركرة الخطايا يبقى لازم واسأ إنها دم المثير تفضي إليه وعطى عرصا وعن كثيره وعن كثيرين وعطى لمسرة الخطائر بني الذي يجعل عنكم وعن كثيرين وعطى لمسرة الخطائر اخوذي هذا هو ذنب انضياطا لمسرة الخطائر اعتراض كان اعتراض وقالهم الوضع عليهم اعتراض انك كيف يكون الشيء تذكارا لنفسه ازاي يعني هذا لذكره من سيء من كان في يثرب كانوا في صروف العهد يداعو بعض من الناس فيثار للمنصب وهو الثكنة اللي يعني كل من توصل المال يذكر ذكروا مواعيد ترد عليهم منهم والي في كل هو الشيخ والمنسق بقول كيف يكون صعاماً بوحياً وهو اليدة كيف يترونك في الأولى عسرة آية واحد يقول لي ألقوه آية ثلاثة واربع وجميعهم أكل صعاماً واحداً اللي هو المم وجميعهم سردوا شراباً واحداً بوحياً لأنهم كانوا يصغبون من سخرة بوحية باستن والكثره مثل المسيح إذن اذن ماء واعتبروه من اين خلات لكن كان على المسيح اللي هو الماء الحقيقي الذي من يشرب منه لا يعتبره زبيحة رحلة لا تتكرر ويجريك الوزيع على الطريق لا تتكرر لكنها تمتب في ذروحة المظلح وباقيه معنى على المزلح. ولما ويجريك بقيه معنى تنزل كل كلما سرفتم من هذا الكأس كلما كل من هذا القذر ومعنوني ايه كلما كل هو اذا هذا ايه اذا لا تتكرر. وإلى كهنوت المسيح كهنوت ابدي ولا شبهه مستمر نسال كهنوت ميته صادق كهف شر ميته صادق بتكوينه يعني خدنا خبزه الخمس والخبزه الخمس ما اله خد الخبزه الخمس والمش دمائية لكن أعتبر كهل هذا الرئيس كهل في عن طريق تقديم الزبوحة الخدرة من على طب 8 زي ما رسول مجموعة عزة انتهيته من الابد على طفل انتهيته تابق وذي المرأة في, في عبرانيون شبعة احداثر وواحد وعشرين برضو نفس الكلام اللي اخده من من المذنون بوئين من حاجة إلى أن يكون كاهن آخر على ردة منتسابق ولو يقال على ردة هارم المسيح وقال وأنه هذا قد اتقسم من القائل له أقسم الرب للمندم إلى الأبد على ردة منتسابق 7 أو 11 أو 21 إلى الأبد على شخص ما يصادق معناه الذي حديثه من الأول، وعملنا في الاستحالة في التجوّل، في التقطي، في تسلل هذا الوجه، هذا الوجه، هذا الوجه. إذا بقى لا نقف عارف اسمه هذا المجرد، ونركز عليها ترتيزا مثالاً. وذكر ان معها غفران الخطايا والامر ليس لمجرد الذكر لكن احنا بنزل في الربيه وفي نفس الوقت من عباره نشوف ايه الايام يعني كيف يمكن ان احنا على عباره الذكرى ونترك يجزل عنكم يسلك عنكم وعن كثيرين عباره مغفره الخطايا عباره يحتيا بي عباره يثبت في وانا فيه عباره تقل ام احلاها ابدي أبارث هذا هو ذاته وهذا هو دمي عبارات كل بغيره في جسد الرب غير مميز جسد جباب يا لنفسه العبارات كل دول منحصت لها على كل ذكرك ما هي مرضى نفتر ربنا من نفتره جسد لكنه لا يفتر نفتر ذكره منه سريك مستفيدة لنفتر بغترق قطايا ونحياليه كل نسبته هو وهذا انت بسراحة واضحة وضع للكوب اللائز نظامة كل أن ينحق الكتابي هو كل الكتاب حق الكتابي عن أحد يتصل آية ويكوب اللائز ومتلنا نتكلم عن كل الكتاب كذلك قال الرسول كل الكتاب هو من خبيث من الله من أصحاب السعوية من كل من ذلك شاء الله في مرة ضيع خلقه موضوع الشهان كل من سمع بسؤاله لا ترى أطلع من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 هذا من اودعنا فيك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا على الله ويعتبرون ان مجد الله لوعطة لناس مجد ما بيأثرت على احترام الله ومجده وانه لا يؤخذ مجد الله ووعطة لناس لتفكرني الحكاية دي لتفكرني الحكاية دي بقصة حدثة مع موسى النبي كان تلميه يسوع لأ أساس رأى أشخاص من تنبؤون تغار لنيه وحد يقربهم ورسيهم فموسى قال له أتغار يا يسوع يا ليس شعب الله كل يتنبؤون يخيرون بيئه فكل كرامه طاقة للكميس ليس ضد كرامة الله بل ربنا بيقول من يكرمكم يكرمني ومن يرزلكم يرزلي وانا أريد ان اعطي هؤلاء الناس مجرد درس بسيط عن كيف ان الله نفسه يعظم خليقته ويمجد خليقته يعطيها مجدا ومملكها نفس التعبير موجود في الكتاب لنصوف مرسل الله نلاحظ من الأمثلة إن كيف علم الله عظم من قبر يحمى المعمدان ففي نبتة أحداثاً أحداثاً لم لنسجد النساء من هو أعظم من يحمى المعمدان وفي روعه واحد خمس عشر بقول على يوحنا المعمدان انه يكون عظيما امام الرب ومن بطن امه يمتلئ من الرب حبه ولقد وقفت في بعض الاحيان منزهلا امام الرب وعظيما امام الرب لان كل انسان مهما كان عظيما امام الناس فهو امام ربنا شويه ترابهما لكن واحد يكون عظيم أمام الله دي مسألة مثلنا حتى المرأة الثمانية ربنا يعذب إيمانها ولها عظيم هو إيمان في عشر 15-28 وبالنسبة لإبراهيم عبد الآباء يقول له أجعلت أمة عظيمة لتكون الثانسة وبارس مباركين ولعنك العنم وبنسبك تتبار جميع قبائل الارض ربنا نزي أغبار من أولاده ربنا بيمجد أولاده ويعزم أولاده نلاحظ ربنا دافع عن النبي بكاعا كبيرا في كسر العدد اصحاح اثنا ودافع عنه ضد هارون ومريم اخت موسى وقال لهم لانين على كل بنتي ان كان واحد فيكوا لاكلمهم الرؤى او الاحلام فجب اكلمهم ثمن بكم تخليه وضرب مريم ضرب سلسلين فربنا بيعظم أولاده في سسر يسوع بيقول بصح ثلاثة آية سبعة فقال الرب ليسوع اليوم أبتدأ أعظمك في أعين جميع إسرائيون لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك عزم الآن جميع إسرائيل وفي إصحاق أربعة آية 17 وفيما وفي يعظم الله من خليقته يتسلم عن الساهم العظيم في سفر اللاويين ويتكلم عن نيرين والمدينه العظيمة اكثر من مرة في كتر يومين ويقول من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت الله حتى الطبيعه يتكلم عن النيرين العظيمين الشمس والقمر ويعطي لقب العظمة للطبيعه ولبعض المدن ولبعض الأعمال ويعطي العظمه للإيمان ولبعض الوظائف تلتهميه ولبعض اشخاص من الاباء والانبياء فربنا لا يغار من اولاده يحب ان أولاده الاخبار ويحب ان أولاده العظماء ويحب اولاده الامومجدين فما يجيش الناس دول يفتكروا ان المجد الذي يعطى لانسان ماخوذ من مجد الله مجد اللحظه ومجد البشر فيها. وفي هكاية ان الله يمجد خليقته نجد من ذهب الاشخاص في رميه تسعه وعشرين وثلاثين الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا متابعين صوره الله والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا فربنا بمجد اولادهم يعطى اولادهم مجد ولا يمكن ان يعتبر هذا المجد ماخوذ للمجد ربنا طبعا لا يعني احسن تجديد الواحد يقولوا في الفرق بين مجد الله ومجد الناس التشبيه بتاع الشمس والقمر الشمس مضيئه بذاتها هي نور مضيئ لذاتها هكذا الله خمس الليل اما القمر فمنير ياخذ نوره من الشمس ولكن مع ذلك قال النيرين العظيمين اللي بينور من ذات يدي الشمس. نسال الله واللي بينور من انها كانت نور اخر عليه زي الأبرار الذين ينيرون بنور الله اللي يسلخ هذا القصد ونجد في رم 873 بيقول ان كنا نسأل معه فلكي ننجد أيضا معه يعني ننجد مع الله بلدى تعبير جميل جدا بل يقول للسلاميذ ان هو لما يجلس على كرسي مجد هم يجلسوا على اسمي عشر كرسي لما جاد لي مجد في رجال الكهنوس في, في كتر رؤية قال يحنى انني حرب العرض أكثر في أربعة وعشرين خسيطاً أو كاهناً جلوسا على كراسي. واحد يقعد أنه ربنا على كرسي ده هذا مش معقول أنت هو القيام حولك الثاربين من يعني يأكيد حولك يأكيد إراثي يعني افعل رجليهم قد فدلوا كوف على رجليهم الملائكة ورؤساء الملائكة ودلوا جلوس على كراتيهم وهيزين ل... مؤثرونهم يعني على عروسهم يعني في المشرفة هنا بمعنى عروس فاربع وعشرين تاهنا جلوسا على كراتيهم واربع وعشرين تاج من ذهب فوق رؤوسهم مين كان مؤسس ربينا يجب ده وهو اللي هو لما يجب كذلك تقول ما يسمع كذلك؟ انت ما يجب كذلك؟ وما ربنا بيحب زي عبد جد أبنى ايه لبسه لك تتواجه اي قلنا بتتوضب في فرح ما بتغفت منه وتلقى ما تكيف قالت انه تلقى تم انتهى الجمال والانا ربنا بيعمل كده مع اولاده فديد انت تحصل نفسه في الوصف وقال لا ده بلد ربنا لا مش بلد ربنا ده ربنا, ربنا بيفرح باولاده كده في, واحد في 14 15 يقل لأنه تعلق بيء أرفعه لأنهم عرف اسم يدعوني تأثيث له معه أنا صديق ونقد وقم فربنا بيحب يد أولاده أمجاد معينة رمي ثمانية واحد وعشرين على حرية نجد أولاد الله ومجبور ثلاثة ثلاثة يقول عنك رب هو ناصري نجي وراء تعراقك إلى دوار الهجب العتيج في الأبدية ربنا بيمجد أولاده على الأرض ويمجدتهم في الأبدية أيضا ولا يعتبر أيضا أن هذا الكلام ضد نجد الله نفسه طبيعه ربنا كده بل الله نجد الإنسان من أول خلقه إذ خلقه على صورته ونثاله كشفة عيز أكثر من شئ لك صوره الله وشف الله ونسان الله ده إيه أكثر من جبه فإن لأمي تقول أبداً إذ الله ويكون الله وحده ربنا يحب أولاك يحبه من جبه قال بي هجم الكهنية يقول لك لأمي تقصيد الله طب اللي بيعتمد عليه بيعتمد على الايه اللي بتقول ان مجدي لا اعطيه لا هنفرح على الحركه دي عن المسيح قيل عن المسيح انه شابه اخوته في كل شيء قد يكون ما عدا الخطيه طب وايه ثاني ممكن أن الإنسان يسبه الله ويكون نسال الله ويسابهه في كل شيء معدى مكتفين مؤتى منهم حقيقه البر الذي خلقه الله إحنا قطاع هو يسابهنا في كل شيء معدى خطير وثمك عدى وهو اللاهوت فالله يسابهنا في كل شيء ونحن ما هذا اللاهوت ولذلك عن اللاهوت عن مجد اللاهوت قال مجدي لا أعطيه لآخر وكل وكل ايتعياء 42 اللي ورد فيها هذه الايه كله عن عبادة الله وحده وان لا يمكن طيبه الهه إلا جوار الله لان مجد الله لا يعطى لا يقصد مجد الله لكن مش مجدي في حاجات ثانيه ما ربنا بيصبر اولاده و بيعظم أولاده وبيصيئ ويصيغ أولاده وبيجي أنجاج لأولاده يعني ألاقي حاجة عجيب أوي إن مثلاً الله يجعل المعجزات تتم بعثاً صنوية الوصل هناك فتوك إلهي فليل انتقف البحر الأحمر فليل البحر انتقف إلهي فليل ربني بعجيب لا أبو بعصى موسى لانتقف البحر بعصى موسى يتفجر الماء اللَّهِ ربنا له ناموس الله سريعة الله وسليها ناموس موسى وسريعة موسى يعني على يد ملاك وهو واحد من صليقته او على يد اجيس او صهيد من رجل بسء وهم من صليقته عشان يمجد اولاده ويمجد صليقته فجل انت تقول الله بس بل الله بيطرح لكب بقيل من يسيرك المكرمي ربني بيطرح لاولاده فوربني هجي من اولاده بيصير أصغر غير كبير نور الصغير اللي شعر بنق هو كبير لكن كبير غير الجاي ربنا هي... اللي اه... هو له كمان غير مقبول وله عظم غير مقبول وله مجد غير مقبول وله خبرة غير مقبول كل غير من أولاد نحن معقّد من من بصفة عين فأنا يعجبني جدا أنه في قصة التجلي ربنا لم يدعى المسلم وحده وخلى برده اللي موجودين يقول لنا اهنا سيقول ليا اظهروا مميرين برد ثم يا رب برده وخلى اللي لا يفرح اللي بانه ربنا ربنا يمدد حارول وانتياج للمهد والبهاء وايه الذهب وايه التبسيط ليه ربنا عايز في عايز اولادهم تكبر ويجي يزعلوا الاسره دولي ولغاري لما هو اللي عايز ينتهي الرغبه للغنى وانتهى قال عن راي غير غنزتين يعني ملكي اكثر من ملك نفسه رجل. لما ربنا راجل كده المقصود بتبسيط في المعجزات من الحجات العزيبة يقول لهم المعجزات التي أعملها تعملونها أنتم وتعملون أعزا منه أعزا منها بسعب أي رب قلنا حجتا لا تعملونها أنتم وتعملونه أعزا منها في محمى 14 .2. المبدأ الذي أعطاه حتى للسائدين حتى لمملكه يهوذا الخاطئة لإطال قيس بهائي عليها فصلحت لمملكة وصار لها إسفل وصار لها جمال ربنا بيدي يفرح جماله على غيره بهاءه على ويعطي حتى للسائدين يعني البس المجد اللي اعطاه للملاوكه لحتى اعطى مجد للزهور في الحق يقول ولا سليمان في كل نبذه كان يلبس واحده منه فليعطي مجد لزنبق الحق ويعطيك منزل واحد من اولادي المخلوق على السلطه المتالم كمتذكره من غيره والكلام الشرعي اللي بين الناس يقول لك ربنا ربنا غير من خلقته ولابوار الناس اللي في الابديه يقول يرون كالسواقط الى ابد الظهير يقول نجم يثق نجم في الرفع والازدواج النجوم زي الكواكب كملائكه في السماء ربنا بيدي نجم الأولاد لكن مجد لا يعطيه لآخذ لكي لا يوجد مثل الرسالات أي المعجزات أي الخلف وقد يخذ ولا أعطى أن السيد المسيح له المجد أعطى كثيرا من ألقابه لأيلاده وما تضيع في المسيح يعني النبي من كده يعني يقول انا هو نور العالم ويقول انكم نور العالم حتى هنا مثلا يوحنا كمان 6 ويوحنا تسعة سنه محمد ناش على إثمات الخمسة وثلاثين أنا هو نور العالم قال أنفسه النور معكم جمالا قليلا بعد تسيروا ما دام لكم النور لأن يدرككم الزلال محمد ناشة خمسة وثلاثين وقال أنفس النور العالم فبيقول عن نفسه نور ويقول عن اولاده نور بس هو نور بمعنى وهم نور بمعنى اخر خذوا مثلا كلمه الحذر الحذر يقال عن سيد سوى المسيح انه الحذر الذي رفضه البناؤون وقد صار راسا للزاويه في مجمور ميه وسبعتاشر وبعدين سنة تسعين وبعدين في دستره الاولى اثنين سبعة يقولنا ابنيه كحضاره حية ملكا روحيا كهنوت مقدس بس النسخ يا حجر الزاويه وانتم حضاره مصر البنا ده نرجع نقول للبنا كل من ربنا لا يقول ربنا هو حجر الاساس حجر الزاوية وانتم المرضو حضاره قلت لكم في المعذبات قال الحق أقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منه فلم من ننسه في حم 42 خير عن المتيح أنه كاهن إلى الأبد على شخص ما يسافر مجيوب السؤال اننا مباشره خدمه الاوليون كتاهرة وحق مثلا المزمور دي عن المثير والحق جنبها رمي 4-16 عن دول السبسين ابن الله كثير المسيحة تكلم عن نفسه كإذن لله والاب ان خرركم الابن فبالحفيفة انتم احراسي وقال انتم ابناء الله يعني دي معروفه مثل اقتدى السلام من جهة الماجد في ايه جميله جدا غير السلام اللي قلناها ابن سيدة عن الماجد في مناجاة المسيح للآب في يوحنا 17 آية 20 هل قال هل قال وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيته لي سلام جميل جدا وأنا أعطيتهم المجد الذي أنت أعطيته لي أجمل أكثر من جد يا ربك يستخدم تعبير آ خلي شيء اللي أنا أعطيتهم المجد اللي أنت اللي أعطيتني لأنهم هيبقوا صورتي هيبقوا وكلائي هيبقوا سفرائي هيبقوا يتكلموا بكلماتي هيبقوا يرسلوا إيميلي فأنا لازم أعطيهم هذا المجد علشان يقدروا يمرروا خدمتي في حكاية أسطف طويل عن المسيح. في بطرس الاولى عثمين خمسة وعثمين آل معلمنا بطرس لأنكم كنتم كخلاف لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأتفر يا راعي نفوسكم وأتفر أرض ممكن لخذتها يا فالراعي الأمان أن هو الراعي السالح يحمى عزي وبعدين خدتم آيات كثيرة عن الأساخفة من البصر زي كي واحد واحد زي كي تساوث الإيلة ثلاثة واحد واثنين زي كي تس واحد وسبعة أهنا وبعدين أنا هو الراعي السالح والمشيط هو راعي نفسك يقول في أعمال عشرين ثمانية عشرين لترعوا كنيسة الله التي اتناها بدمه وفأسس اربعه يقول جعل البعض الرعاة فالمسيح راعي وهناك رعاة بس هي راعي بمعنى وهم رعاة بمعنى على رأي القديس أغسيني يقول انا أنا أمامهم يا رب راعي لهم ولكنني امامك واحد من خراسك معهم فرعاني وفرعاهم شوف التعبير الدنيل انا انامهم يا رب راع لهم ولكني امامك واحد من خراسك فرعاني وفرعاهم هذا احتيت الراعا اعطى القابل والأولاد والسلميز بس تديد معنا تديد معنا المسيح معلم ياما قيل عنه المعلم الصالح قل أنتم تدعونني معلما سيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك وبرضي يقول جعل البعض معلمين رويه ناصر يقول المعلم ففي التعليم بالنسبة لقيتس يقول لي لاحظ بس تكي التعليم وداوم على ذلك بالنسبة لقيمتوف خلاله بالنسبة لقيمتوف قول لاحظ بس تكي التعليم وداوم على ذلك وبالنسبة لقيتس يقول لي اما انتة فاهتم بناليك بالتعليم الصحيح قال نسيق قيل عنه المعلم وتلميذ معلمين قيل عنه انو راعد وتلميذ رعا وقيل انه هو مجدد يخرج من في مدبر يرعى صعب وخطه ايات عن المدبرين يعني في المدبر تحفظ ناسة اثنون ستة عن المسيط وتاخذ عن المدبرين في نسائف الاولى خمس سبع كاثر واحد أسنانين خمسة بس ما السهل الدخول في قبضة هل نصير أعطى القبضة لأولاده وبس ذي بمعنى ذي بمعنى هو راعي معنى وهم الوحد معنى. هو نور بمعنى وهم نور بمعنى هو معلم بمعنى وهم معلمين بمعنى وإحنا لما بنجي هذه الأرقام نبدأ قصة نعبد الله فتساهل أمام صعب ومعلم ولكن أمام ربنا مجرد تلميذ بيتل العلم منه أو التسهيل أمام صعب وراعي أمام الله واحد من قطيع يطلب الرعاية منه. الرسيح ابن الله وإحنا أولاد الله بس إحنا أبلاد أولاد الله وما زلنا عبيد له ومن خليفته أما هو فابن الله الوحيد بهذا السبب يكون انتهينا من ده وإن شاء الله في المرات المقبلة أنا أحضر وخدماته المتعدده محاضرةين ينتهي انتظروا